بسم الله الرحمن الرحيم واللات إذا ضرا سنhamلات وقرا الجاريات يسرا هل قرسمت امر ا ان ما تعدون لصادقه وان الدين لواقع وَسَمَاءَ إِلَى الْحُضُبِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُخْسَقُونَ هُمُ الْغُثَى قِيلَ الْفَرَاصُّونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي قاتوا به تستعدلون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَنَّاتًا فِي اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ فَأَيْنَ الْأَحَالُ هُمُ الْمُسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُذَّكِّرِينَ 14 فَأَيْنَ تَخْسِفُونَ أفلا ترصون وفي السماء لكم وما وعدون فورد السماء والأرض إنه لحق مثل ما كحبيث وضيف الى رامي للمصري دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكروا راوا الى اهله فجاء واراد به اليه قال الا تاكل فاؤجس منهم سفهان قولوا لا تحصروا بشرون بغلام علي فاقبلت النسرعاته في صرخه ان تفكت وجهها وخال تنوز عظيم قالوا كذلك قال ربك ان له هو الحكيم العليم قَالَتْ سَمَاءٌ قَطُبٌ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُخْرِجَ عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَأَمَّا مَنْ سَمِعَ دَرَضِكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَعْضٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَارُونَ فِي لَا يَتَّقُونَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَلَا بَأَلِي وَفِيهُ سَائِن أَرْسَلَهُ إِلَى فِي الْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فتولى بركمه وقال شاحر أول جنود فأخذناه وجنودهم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لا تذروا من شيء أفت عليه إلا جعلته كالربيد وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأقذتهم الصاعقة وهم ينظرون تَشْتَاقُ رُوحِيَ يَا مَنْ قيام وَمَا كَانُوا تَصِلِين وَقَوْمٌ رُحٌّ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا خَوْلًا فَاسِخِينَ لَشَمَاءَ أَبَيْنَا هَذِهِ الْأَلْبُ وَإِنْ والأرض فرشناها فنعملنا هدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله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 قبلهم من رسول إلا قالوا شاحر أو مجنون أدوا صوبه بل هم قوم قابون فتول عنهم فما أنت بمنون تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما طلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما إن الله هو العزاق بالقوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون